فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هل يجب على الإنسان أن يطيع والديه عندما يمنعانه من طلب العلم الشرعي والسفر للعلم على يد العلماء نازل بعربي بالعربي ولا ويا بكر سائل شيء اذا كان بحاجه الى هذا الولد فيتعين عليه البقاء لخدمتهما اذا كان بحاجه اليه يتعين عليه البقاء لخدمتهما اما ان لم يكن بحاجه اليه بل كانوا مستغنين عنه فيجوز له الامصراف لطلب العلم ولا يجب عليه البقاء لخدمتهما اي زكاتي اعطون لا حفدمس قال يا لبز لكن زكاتي لي ددريت داتو دا كان جار بس هاكا اي كناريا مغاري ها باش. بس في عمره عليه الصلاة والسلام لبست مسقال آل زكاد زكاة ويا لبست مسقال آل طون زكاة واجبة أبوه. باش. فلام أمره تماشى ذاكين بجواري عيارة كان قزي كده اگر حفده مسقال زكاة واجبه کبستو چھار بیل 17 زکات واجبہ اگر 21 چش بیت اوا میس مسقالی ہبت زکاتی لے اگر کس ایک پرچہ زوی چی دانہ بیت بو قازن بلامچن سالک نہیں فروشتو ا زکاتی دکیت بلام ادم بو قازن دینہو زکاتی لسرا درست دعای صلات الاستخاره با کوردی به خواندیم لنا نجده یا لذلا و آم رجی پیبکرده اگر با عربی نزعنید درست کوردی بلام دعای نجکه دعای سلام دانه و به خوانه ای درست با کسیک بلای به هشتی نخیر دروز نیا چون کتون ازعنید عاقبتی چون دبیو بچی کوتایی برجای نید بس خواجه و رخوی دزانه ولعبرت بالخواتی معبرتش بالخاتی لفضيله الدكتور